وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح انهم كانو هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى فباي الاء ربك تتمارى والصلاه والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله في تاريخنا أ ب ط ا ل وفي أ م ت ن ا أ ع ل م وفي تراثنا كنوز وذخائر هي معالم لتصنع منها أ م ت ن ا ا ل م س ل م ة حاضرها ومستقبلها من خلال تاريخها وتراثها و إ ن الحديث عن القدوات و ا ل أ ع ل ا م و ا ل أ ب ط ا ل والتاريخ والسلف والماضي والتراث ليس من باب الفرار من الواقع أ و الاختفاء وراء الماضي بقدر ما هو من باب ا ل م ع ا ل ج ة ا ل م و ض و ع ي ة و ا ل ق ف ز ة الحضاريه ل ل ا س ت ف ا د ة من الارث والتاريخ والماضي ب ق ر ا ء ة و ا ع ي ة و د ر ا س ة م ت أ ن ي ة ل س ن م الاجتماع البشري والتغيير ا ل إ ن س ا ن ي ا ل إ ن س ا ن على مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن هو ا ل إ ن س ا ن و إ ن اختلفت ظروفه قد تتشابه إ ش ك ا ل ا ت ه وتعقيداته و آ ف ا ت ه وبالتالي قد تتوحد معالجاته من خلال المصادر ا ل م ع ص و م ة من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ونحن ك أ م ة م س ل م ة في أ م س ا ل ح ا ج ة أ ن نتجاوز ا ل أ ح د ا ث ا ل م ج ر د ة و أ ن نتجاوز الشخوص العابره من أ ج ل أ ن نقف على حقائق ا ل إ ص ل ا ح وعلى سبيل ا ل ن ه ض ة وعلى طريق التغيير لتغيير واقع أ م ت ن ا فاخترت اليوم بطلا ً من أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م في أ ي ا م ا ش غ ل فيها المسلمون ب أ ب ط ا ل ك أ س العالم ضيعت ا ل أ م ة القدوات ا ل ح ق ي ق ي ة والابطال التي ينبغي أ ن يقتدى بهم ح ق ي ق ة ونسبوا من يحرز ا ل أ ه د ا ف ويلهب المدرجات ويسجل في أ ر ق ى ا ل أ ن د ي ة ا ل أ و ر و ب ي ة ل ك ر ة القدم نسبوهم إ ل ى ا ل ب ط و ل ة زورا وبهتانا والبطل الذي اخترته للحديث عنه هو بطل واقعه كان قريبا من واقعنا و ا ل أ ح د ا ث تتشابه بيننا وبينه غير أ ن ا ل ر ج و ل ة و ا ل ق د و ة و ا ل ص ن ا ع ة للتاريخ اختلفت بيننا وبينه اخترت اليوم خطبتي والناس في نهايات ك أ س العالم ينتظرون ا ل م ب ا ر ا ة ا ل خ ت ا م ي ة ليعرفوا من سيفوز بالكاس و... و... و... وسينال ا ل ن ج و م ي ة وسينال ا ل ب ط و ل ة اخترت صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي وهو يوسف ابن شاذي ا بن يعقوب ا بن مروان ابني ابن أيوب ابن مروان ابن يعقوب الدويني الكردي الأيوبي أيوب يعقوب صلاح الدين يوسف ا بن شاذي ا بن أ ي و ب ا بن مروان ا بن يعقوب الدويني الكردي وواقع صلاح الدين هو واقعنا الذي نعايشه كتب أ ه ل السير و ا ل أ خ ب ا ر والتراجم يحدثون عن صلاح الدين فقالوا عاش صلاح الدين في عصر هيمن فيه الكفار والفرنجه على بلاد المسلمين وما أ ش ب ه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ب ا ر ح ة هيمن للكفار والفرنجه على بلاد المسلمين عاش صلاح الدين أ ي ا م ا ل ح م ل ة ا ل ص ل ي ب ي ة ا ل ش ر س ة على بلاد المسلمين وعلى مقدساتهم وها نحن نعيش ذات الظروف و إ ن من الظروف ا ل م ش ا ب ه ة التي عاشها صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي رحمه الله أ ن الشام فقط كان بها خ م س ة عشر إ م ا ر ة كان التفرق والتشرذم يكاد يقتل ا ل أ م ة والتمزق فرق المسلمين وها نحن نعيش عصر تفرق المسلمين عبر هذه الحدود وعبر هذه الحواجز التي وضعها الكفار والفرنجه أ ع د ا ؤ ن ا ليفرقوا بيننا على, على, على مسميات وقوميات تقتلنا وتاخرنا ولا تنازعوا ف ت ف ش ل و ا وتذهب ريحكم و إ ن من الظروف ا ل م ش ا ب ه ة التي عاشها صلاح الدين أ ن الصليبيين كانوا يستعينون بالمسلمين لضرب مسلمين ن ن وها ح نعيش ذات الظروف و ذات الملابسات إ ن ه ا تتشابه مع اختلاف في التاريخ و اختلاف في ا ل أ و ق ا ت و لكن ا ل إ ن س ا ن ب ت ت ع ق ي د ا هو ل ك ن الانسان إ ن س هو ا ل إ ن بتعقيداته فها هو علي ا بن و ف ا زعيم ط ا ئ ف ة الحشاشين من الفرق ا ل ب ا ط ن ي ة يساند ريموند على, على نور الدين الزنكي لما سقطت م م ل ك ة الرها وهي أ و ل م م ل ك ة ص ل ي ب ي ة في الشرق اسقطها نور الدين الزنكي محمود أ س ت ا ذ صلاح الدين س ن ة أ ر ب ع و أ ر ب ع ي ن و خ م س م ا ئ ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة خمسمائه اربع و أ ر ب ع ي ن ه ج ر ي ة وها هو عموري الأول أو اميري ل ل أ أو أ و ا ل أ و ل على اختلاف في النطق بين كتب التاريخ التي كتبت ب ا ل ا ن ج ل ي ز ي ة و ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ م و ر هذا جاء وحاصر مصر وكانت تحت الفاطميين وكان العاضد هو آ خ ر ملوكهم ف إ ذ ا به يفرض عليهم أ ت ا و ى و ج ز ي ة وهم مسلمون يدفعون له أ م و ا ل وبترون من أ ر ا ض ي ه م ل أ ج ل أ ن يحفظوهم ومن أ ج ل أ ن يدافعوا عنهم إ ن ه ا ذات الظروف وذات الملابسات و ك أ ن ه كما يقولون و ك أ ن التاريخ يعيد نفسه والتاريخ لا يعيد نفسه التاريخ هو الزمان والزمان يجريه الله عز وجل إ ن صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي عاش ف ت ر ة أ ق ر ب إ ل ى فترتنا وهذا, و... وهذا هو سنان بن حسان شيخ ا ل ح ش ا ش ي ن يعاون الصليبيين ويدفعون له المال ل ي ق ت ل أ و يغتال لهم صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي الظروف هي الظروف كتب صلاح الدين إ ل ى أ م ي ر طرابلس من أ ج ل ر س ا ل ة من أ ج ل أ ن يقف معه ضد الصليبيين وضد ا ل ف ر ن ج ة أ ب ا الرجل أبى لما سالوه قال ابن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة اعتذر الرجل قال صلاح الدين لم يخاطبني ب ا ل إ م ا ر ة و ا ل ر ئ ا س ة ما قال يا أ ي ه ا ا ل أ م ي ر كتب اسمي فقط ولذلك لن أ ق ف معه ا ل ف ت ر ة التي عاشها صلاح الدين يوسف ا بن شاذي ا بن يعقوب ا بن مروان ا بن ايوب ا بن مروان ا بن يعقوب هي ذات ا ل ف ت ر ة التي نحن نعايشها ب د أ ت الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة ب ا ل ح م ل ة ا ل أ و ل ى التي قادها بطرس الناسك تحت إ ش ر ا ف البابا اربان الثاني غير أ ن هذه ا ل ح م ل ة تصدى لها ا ل س ل ا ج ق ة وقضى عليها ألب ارسلان وهو بطل من أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م والمسلمين وجاءت ا ل ح م ل ة ا ل ث ا ن ي ة وهذه ا ل ح م ل ة كانت خ ط ي ر ة جدا ومرت هذه ا ل ح م ل ة عن طريق ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وكانت ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة آ ن ذ ا ك عند الارثوذكس وكان اصحاب ل أ ا ل ح م ل ة من الكاثوليك وبينهم من الصراع ما بينهم غير أ ن الجيش كان كبيرا فتزود الجيش في ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة و أ و ل ما نزل نزل م ن ط ق ة نيقا وهي منطقة ع ا ص م ة د و ل ة ا ل س ل ا ج ق ة فقضوا على ا ل س ل ا ج ق ة فيها واحتلوها فتراجع ا ل س ل ا ج ق ة إ ل ى منطقه بورليون ودارت فيها م ع ر ك ة من أ ش ر س معارك التاريخ وقف فيها ا ل س ل ا ج ق ة ب ق و ة ولكن الجيش القادم من أ و ر و ب ا الذي جاء لتحرير بيت ا ل م ق د س على زعمهم قضى على فخرب السلاجقة على جميع هولاء المدن وانسحبوا فخرب وكاد الجيش الصليبي ان يموت جوعا وانهك وتعب غير أ ن ه لقي مددا من بعض المسلمين من الارمن ف إ ذ ا بهم يمدونهم فاحتلوا بعد ذلك س ت ة مدن منهم ق ي س ا ر ي ة و أ ن ط ا ك ي ة التي هي شمال حلب على الحدود ا ل ت ر ك ي ة على البحر ا ل أ ب ي ض المتوسط واستمر الجيش يسير هذا السير حتى جاء هذا الجيش وحاصر مملكه بيت المقدس التي كانت تحت أ ي د ي المسلمين منذ عصر ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاصروا بيت المقدس شهرا كاملا وكانت تحت العبيديين الذين هم من ا ل ش ي ع ة و ا ل ر ا ف ض ة ا ل ب ا ط ل ي ة أ ج م ع علماء المغرب والمشرق كما قال الذهبي رحمه الله تعالى أ ج م ع علماء المشرق والمغرب على ضلال الفاطميين وعلى تبرؤ ف ا ط م ة رضي الله عنها منهم وعلى كفرهم وعلى ضلالهم وما في ذلك شق عند علماء المسلمين ممن يعتد بقولهم ثم سقطت م م ل ك ة بيت المقدس وكان قائد الجيوش غول دي فاي وبعض المصادر ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة تقول أ ن ه بولدوين أ ي ا كان الاسم فقد سقطت م م ل ك ة بيت المقدس سنه اربعمئه اثنين وتسعين من الهجره النبويه وكان, وكان, لسقوط بيت المقدس وكان سقوط بيت المقدس في عصر ا ل خ ل ي ف ة العباسي المستظهر بالله وكان وزيره القائم بشؤونه الوزير السلجوقي محمد ا بن ملكشاه والذي جعل ا ل د و ل ة ض ع ي ف ة أ ن محمد ا بن ملكشاه ابن م ل كان ش ه ك ا على صراع ا على ل س ل ط ة مع أ خ ي ه بوركيا روق وهو أ ي ض ا من ا ل س ل ا ج ق ة وكان أ خ ا له و ا ل د و ل ة في صراع ونزاع داخلي وهذا هو الذي أ س ق ط ا ل د و ل ة ا ل م س ل م ة على مر التاريخ الصراع حول ا ل س ل ط ة و أ ض ي ف إ ل ي ه ا مصطلح أ خ ي ر ا و ا ل ث ر و ة و أ ح ي ا ن ا تقدم ا ل ث ر و ة على ا ل س ل ط ة ومازالت أ ح ز ا ب ن ا في بلادنا م س ت س ل م ة تماما لهذا الصراع رئيس د و ل ة يقول لن نسمح بدخول القوات ا ل أ ج ن ب ي ة أ و القوات ا ل د و ل ي ة و أ ح ز ا ب ورؤساء أ ح ز ا ب يقولون مرحبا بدخول القوات ا ل أ ج ن ب ي ة فقط ليسقطوا لهم هذه ا ل د و ل ة فقط للتشفي والانتقام فقط ل ي أ ت و ا إ ل ى ا ل س ل ط ة إ ن ه م جلال الدين طالباني و إ ن ه م علوي ال ع ر ا ق المالكي وإنهم برزان و إ ن ه م نفس ا ل أ ح د ا ث ونفس الوقائع بعض الناس إ م ا أ ن يكون هو في ا ل س ل ط ة إ م ا أ ن يقول علي وعلى أ ع د ا ئ ي المنطق ا ل أ ع و ج الذي لا يفرق بين البلد وبين ا ل س ل ط ة الذي لا يفرق بين مصالح المسلمين وبين مصالحه المنطق ا ل أ ع و ج الذي لا يفرق فيه ا ل إ ن س ا ن بين الدين وبين القيم وبين الشخوص و ا ل س ل ط ة والحكومات ا ل ع ا ب ر ة التي ت أ ت ي وتتحول وتتغير إ ن ه منطق اعوج أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لم تستفد عبر تاريخها الطويل من هذه ا ل م س أ ل ة مجرد إ ن ه ا ت ق ر أ التاريخ مجرد ق ر ا ء ة ولا تعرف لماذا سقطت بيت المقدس أ و سقطت القدس في يوم من ا ل أ ي ا م وكان قائد الفاطميين على بيت المقدس المقدس ا ل أ ف ض ل بدر الدين الجمالي ودخل هؤلاء في إ ر ه ا ب لم يحصل على مستوى التاريخ أ س ب و ع ا كاملا يقتلون المسلمين أ س ب و ع ا كاملا لم ي ف ر ق بين ا م ر أ ة ع ا ج ز ة ولا بين طفل رضيع ولا بين شيخ ه ر م إ ن أ و ر و ب ا هي التي زرعت ا ل إ ر ه ا ب وهي التي مكنت ل ل إ ر ه ا ب ولم ير في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة أ س و أ إ ر ه ا ب من هؤلاء ا ل أ و ر و ب ي ي ن مما يشكك في ق ض ي ة حقوق ا ل إ ن س ا ن أ ن ا لا أ ق ت ن ع بحقوق ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كانت ق ض ي ة حقوق ا ل إ ن س ا ن تفرق بين ا ل إ ن س ا ن ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي والفلسطيني هذه معناها معايير م ز د و ج ة ل ق ض ي ة حقوق ا ل إ ن س ا ن ويراد بها تركيع أ م ت ن ا و إ ي ق ا ف مدنا و م ح ا ص ر ة حضارتنا إ ن ه م لا يريدون حقوقا ل ل إ ن س ا ن أ ي ن حق ا ل إ ن س ا ن في العراق أ ي ن حق ا ل إ ن س ا ن لما ضربت الملاجئ ومنع أ ط ف ا ل العراق من الطعام والشراب ف م ا ت ج و ع أ ي ن حق ا ل إ ن س ا ن في فلسطين التي ما زال القتل فيها قصفا ودويا يدوي إ ل ى يومنا هذا كل يوم عشرات القتلى ومئات الجرحى أ ي ن حقوق... أين... هي حقوق هذا ا ل إ ن س ا ن و أ ي ن ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ا ل ز ا ئ ف ة و أ ي ن هذه الحقوق التي يتغنى بها أ ن ا لا أ ق ت ن ع بحقوق ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ا ل إ ن س ا ن هو ا ل إ ن س ا ن أ ي ا كان هذا في حقوقنا لا نفرق بين الناس ل أ ل و ا ن ه م أ و ل أ ش ك ا ل ه م إ ن حقوق ا ل إ ن س ا ن اليوم يفرق بين حق ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان مسلما ما, ما ارخص دمه وما أ ر خ ص مكانته يؤسر جندي إ س ر ا ئ ي ل ي واحد تقوم ق ا ئ م ة الدول والوساطات ويتكلم الرئيس ا ل أ م ر ي ك ي بنفسه ويقول لا مجال ولا حل إ ل ا بعد تسليم هذا ا ل أ س ي ر وفي السجون آ ل ا ف ا ل أ س ر ه لم يكونوا جنودا يحملون سلاحا إ ن ه م نساء فيهم نساء وفيهم مساكين وفيهم عجزه و ل أ ن ه أ س ر ة جندي إ س ر ا ئ ي ل ي واحد الفضائيات و ا ل إ ذ ا ع ا ت ا ل ع ا ل م ي ة إ ل ى يومنا هذا تتكلم ا ل أ س ي ر ا ل أ س ي ر و ل أ ن ه م أ س ر واحد قتلوا مئات في غارات م خ ت ل ف ة إ ن ه منطق ا ل ق و ة و إ ن ه بالذات منطق العاجزين والضعفاء والمساكين من أ م ث ا ل ن ا بينما ا ل أ م ة في فلسطين و ا ل أ ر ض تلتهب وميدان القتال مستعر أمتنا مع ميدان ك ر ة القدم مع أ ب ط ابطال ل العالم تلقاوز أعلان يا أخي ما لك قال ل كأس يا ما وحي أخي ر ا ز ي ل ل ع ت إن ش ل ل ه تتقطع حتة ما كاس العالم إن شاء الله يطيروا قال البرازيل ل ط ت ح لله البرازيل, طلعت. شنو يعني البرازيل طلعت؟ أم عجيبة. فرق بين ميدان القتال الحقيقي وبين ميدان ك ر ة القدم وهم يا ليتهم دخلوا الاستاد وكانوا من الحاضرين ذلك عبر شاشات م د ف و ع ة ا ل ق ي م ة بقروش يعني مافي مبارمه جانا بقروش ي ت ف ر ج و بقروش بامالهم ا ل أ م ة مازالت تلعب و إ س ر ا ئ ي ل مازالت تعبث في أ ر ض الله فسادا وبالتالي لما قتل هؤلاء الروايات تقول قتلوا في أ س ب و ع م ئ ة أ ل ف إ ن الذين قتلوا في برج ا ل ت ج ا ر ة العالمي لم, يحص لم, لم, لم يصلوا هذا العدد م ئ ة أ ل ف في أ س ب و ع وما قتلوا برصاص إ ن م ا قتلوا بالسكاكين وبالسيوف سالت الدماء حتى قال أ ح د المؤرخين ا ل أ س ب ا ن من ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة شاهد على هذه ا ل ج ر ي م ة الشنعاء وعلى هذا ا ل إ ر ه ا ب المروع قال داخل المسجد ا ل أ ق ص ى احتمى الناس بالمسجد ظنا أ ن المسجد يحميهم و أ ن الكفار يحترمون معابدنا كما نحترم معابدهم بذات لغتهم يحترمون دورنا ودور عبادتنا ك م احتمى ن ر دور عبادتهم الرجال والنساء بالمسجد فدخلوا المسجد بخيولهم فبلغت الدماء قوائم الخيول أ ي ن ا ل إ ر ه ا ب أ ي ن ا ل إ ر ه ا ب ا ل إ ر ه ا ب عند ر ا ع ي ة ا ل إ ر ه ا ب إ س ر ا ئ ي ل و أ م ر ي ك ا و أ و ر و ب ا كلهم إ ر ه ا ب ي و ن كلهم يتدخلون في شؤون المسلمين كلهم يبحثون عن مصالحهم كلهم يبحثون عن, عن البترول في جنوب السودان وعن اليورانيوم في دارفور وعن المياه حوض دارفور من أ غ ن ى البلاد مياها يبحثون عن المعادن وعن المصالح وبين صراع فرنسا و أ م ر ي ك ا تضيع دارفور ويضيع المسلمون إ ن ه ا ل إ ر ه ا ب في أ و ض ح صوره وفي أ و ض ح معالمه سقوط بيت المقدس أ ح د ث ه ز ة ع ن ي ف ة عند ا ل خ ل ي ف ة العباسي ف أ خ ذ العلماء من أجل أ ن يقودوا ح م ل ة لكن ما خرج معه أ ح د ل أ ن الناس كانوا تحت ظل ا ل أ ف ك ا ر ا ل م ن ح ر ف ة وتحت وطاه الترف وقال ابن كثير معلقا ب ع ب ا ر ة و ا ح د ة إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون في ظل هذه ا ل أ ح د ا ث قاد صلاح الدين ا ل أ ي و ب حمله و ب د أ ت ح ي ا ة صلاح الدين وهو جندي عند نور الدين محمود الزنكي صلاح الدين أ ر س ل ه نور الدين الزنكي ومعه عمه أ س د الدين شيريكوه بن شاذ بن ايوب ا بن مروان ا بن يعقوب عمه خرجوا إ ل ى مصر لما أ ر س ل إ ل ي ه العاضب شعور نساء قصره ليحميه من ا ل ف ر ن ج ة فجاء صلاح الدين ودخل مصر وبعد مؤامرات و س ل س ل ة ط و ي ل ة وكان عمره في الثلاثين استقر ا ل أ م ر في مصر لصلاح الدين ا ل أ ي و ب ي كيف ب د أ صلاح الدين إ ر ج ا ع بيت المقدس التي سقطت س ن ة اربعمئه اثنين وتسعين ارجعها صلاح الدين بعد تسعين عاما كيف رجعت رجعت أ و ل شيء فعله أ ن ه اعتنى بعلماء ا ل أ م ة ومن يقنع يقنع حكامنا بان يعتنوا بعلماء الامه اعتنى بعلماء الامه وقربهم وادناهم وجعلهم اهل مشورته ان السياسيين يعتقدون ان العلماء مولانات لا يفهمون في السياسه وانهم دراويش والعلماء والحكام يستغلون العلماء فقط عند الزنقات ي ج ي ب و ه ن يقول احنا ج ب ن ا ه ن و ي ع م ل و ه كده ويقولوا خلاص ب ق و معانا لكن في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر لا يعتنون بالعلماء أ ئ م ة المساجد في بلاد المسلمين أ ق ل الناس رواتبا ما حصدك أ ن ت ع ا ر ف أ ن ا الحمد لله ما معين لا في الشؤون ا ل د ي ن ي ة ولا غيرهم أ ح م د الله ماذا اللي ح ا ج ة من زر لكن تخيل ا ل إ م ا م عندنا في السودان مرتبكم خمستاشر ع ش ر ة آ ل ا ف و خ م س ة آ ل ا ف مع بعض تكون 2000, 2000, ممكن تكون أ ل ف ي ن أ ل ف ي ن ألفين س ب ع ة مرات ومعاين أ ل ف و ا ح د ة وذو ده تحسبه ب ا ل خ م س م ي ا ت ا ل ص غ ي ر ة ممكن تكبر ك ث ي ر ة ش و ي ة ثلاثين خ م س و م ي ة ح د ي د ة وقالوا ي ة ز ا د و ا ع م ر ل ا ه سبعين أ ل ف بعد احتجاج ده مرتب ب ا ل أ ه دا ء بيجيب اسكريم ولا, ولا بطل بيجيب بطل قال ده مرتب ياخذ ا ل م ش ك ل ة صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي أ د ن ى وقرب العلماء منهم نجم الدين الخوشاني و أ س ا م ة بن م و ق ذ و أ ب و طاهر السلفي وابن نجا كل هؤلاء العلماء كان يقربهم ابن كثير قال اكثر شيء استوقفه م في سيره صلاح الدين كلها قتال وجهاد وجيوش ومؤامرات قال ده كل ما استغرب له اكثر شيء استغرب له حرص صلاح الدين على صلاه الجماعه في المسجد مع كثره مشغولياته يعني ف ي ح ك ا م ذ ا ت ه ا ل ج ا م ع ت لا يكون هناك اجراءات لا يكون ه ك ا ج ر ا ل ف ي ش ن ه ن ا ت ا ج ر ا ء ل ك د ه و ر ي ن ي ف ي ش ن هناك ا ر ا ء ت ل يكون هناك ا ج ر ا ء ا ل يكون هناك اجراءات ا ي ك ن هناك ا ج ر ش ء ا لا يكون ه ك ا ج ر ا ء ا لا يكون هناك ر ا ء ل ي و م هناك ا ج ر ا ء ا لا ي و ن هناك ا ج ر ا ء ا لا يكون هناك ا ج ر ا ء ت لا يكون هناك اجراءات لا يكون ه ن ا م ا ت لا ي ك هناك اجراءات لا ي و ا ت م ت ت ا لا يكون هناك ا ج ا ء ا ت لا يكون ه ن ا الزرد ابن حصان لبحر لوادي لجبل و لابس ي ت ب ل الدروع ع ش ر ة س ن ة من س ن ة خ م س م ي ة ه ث م ا ن ي ة وسبعين ل خ م س م ي ة م ا ن ي ة وثمانيه ن ج ر ي ياخد ة ذ وثمانين بعد ب ك ث ر قال ك ه قاتل وكان وكان ف ج ر ت ه استوقفه أ ن يحرص على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد مع ك ث ر ة مشغولياته صلاح الدين لما تمكن في مصر ذهب واحتل الشام وكانت تحت مسلمين سبحان الله شيء غريب واحتل دمشق قال ابن كثير استنقاذا لها من يد الفرنجه وفرح به المسلمون لما دخل دمشق وكانت تحت نور الدين وخدمات نور الدين واختلف أ ب ن ا ؤ ه على ح ك م فجاء صلاح الدين وحسم ا ل أ م ر قال أ و ل شيء فعله أ ق ا م الحدود و أ م ر بالمعروف ونهى عن المنكر ووضع عن الخلق المكوس المكوس أ ي ح ا ج ة فيها قروش ب ي ت ف ع و ه ا الناس م ن ع ه قال ما دار ولا جريش ولا تعريفه ل ا ب ت ح ر ك ة بشيل قروش طبعا معليش ا زمان ما كفى ا ب ت ح ر ك ة لكن خلت كلام نقبل ل غ ة العصر لابتع المحليه بجي ي يشيل عتب ولا ب ش م ا س شو معرف ا يا ياخي اي ح ا ج ة يقولك ل عتب عتب شو م ر و ش بس المهم اي حاجه يطلع قروش ب ش ي ل و ه ا من الناس قال م د ر س ة يقول لك م د ر س ة ح ك و م ي ة التعليم الخاص معروف مليون وشنو معرف ا تمشي في ا الش... ل س ن ة م د ر س ة ح ك و م ي ة كل يوم يجيك الشافع يقول لك ث ل ا ث ة أ ل ف للفصل س ت ة أ ل ف للمراوح خ م س ة الاف للجيل كل يوم يرسولك الشافع بعدين الشافع ما ب ي ع ر ف أ ن ت م ف ل س ماعدي يبكي هناك يضغطوا يقول ل ه المجا ا بجيف على ح ي ل و بالله لتربيه بالله لتربيه المدفع ا يجف على حاله يا خشافي عيد مبشلو و قول مادفع ت ع ي ر ه أ م ا م الطلاب تخلي يخجل قدام ز م ل ا ن ه يقوم ز ا ت ه يضاره و م ر ا ت ي ق و ل ا ن المدفع ا يطلع بره بره وين هما عنده ل ا هو عنده أ ب و ه ما ي ق د ر يعني ولا كيف ياخذ ت ر ب ي ة دي دي ت ر ب ي ة بالله زي ده كان بكاتب كان قاله ل اقبض في الجيش ولا قود بقود الناس وياخذون ي التربيه تدفع وين ذاته اشوف اي ج ا م ع ة ترضون في الجامع ة أ ر ج ع ورا يقول لهم من الصفر ارجع ورا ثاني ده بيبي راجل في يوم من ا ل أ ي ا م ياخذ ذاته ت ل ب ي ة خ ط أ من البيت لحد الشارع لحد ا ل م د ر س ة كله وفي ا ل ن ه ا ي ة أ ط ف ا ل ن ا بدلا من أ ن يكونوا مع أ ب ط ا ل المسلمين مع أ ب ط ا ل الدجتال اسبيس توم ق ن ا ا ل شباب المستقبل والله مستقبل واحد ما فيه أ ك ل م ك أ ف ل ا م ا ل كرتون فيها مستقبل ا ل ك د ي س ة والفارق بشاكله قال شباب ق ن ا ة ا ل شباب المستقبل قال مستقبل وين مستقبل شنو والله مستقبل حبدي ما فيه يا دوب نحن انتهينا وبالتالي صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي رحمه الله احتل دمشق ووحدها ووحد بين مصر والشام وكان هذا هو السبيل ا ل أ و ل أ س خ ط ا ل م ك و س الناس في ا ل ح ف ر ح و أ ر ج ع الناس إ ل ى س ي ر ة نور الدين قال ابن كثير معلقا ولله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر ولله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر ثم ب د أ صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي يتتبع الفرنجه من أ ج ل أ ن يحرر بيت المقدس خرج من مصر س ن ة خمسميه ت ن ي ة وسبعين خ م س م ي ة تسعه ب ي ن ن ب ف س خمسمية تمانية وسبعين ه ج ر ي ة خرج ذهب فوجد وقع مع الصليبيين س ن ة خ م س م ي ة ت س ع ة وسبعين ه د ن ة لكن الصليبيين نقضوا ا ل ه د ن ة ف إ ذ ا ب رينو ش ا ت ي و وكان فرنسي هو من بقايا ا ل ح م ل ة ا ل ص ل ي ب ي ة ا ل أ و ل ى وكان حاكما على م ن ط ق ة في ا ل أ ر د ن اسمها ا ل ك ر ك وكان إ ب ر ن س ا عليها هذا قطع طريق الحجاج و أ س ر م ج م و ع ة من الحجاج ف أ ر س ل إ ل ي ه صلاح الدين أ ن سلمني ا ل أ س ر ى ل أ ن ا ل أ س ر ى عند صلاح الدين كانوا ذا ق ي م ة ل أ ن ه م من المسلمين فأبى فارسل ع ت ب صلاح الدين أن قد انتهت. احتل الصليبيون من العقبة شرقا وغربا على ا ح البحر الأحمر فأرسل صلاح الدين الحاجب حسام الدين لؤلؤ حرق جميع السفن ا ل ص ل ي ب ي ة على ساحل البحر ا ل أ ح م ر شرقا وغربا وتتبع فلولهم في الجبال و أ س ر منهم م ج م و ع ة ا ل أ م ر ا ل م د ه ش في س ي ر ة ص ل ا ح الدين و أ ن ا من ا ل م ع ج ب ي ن به جدا ا ل أ م ر ا ل م د ه ش أ ن ص ل ا ح الدين أ ر س ل أ س ي ر ي ن ما ه م في الموسم م و س م ح ت و ا ل ن ا س مجدل ت ى اصير م ا ل ح ج م اصير م ج ل حتى ا ي ر مجدل حتى ا ر مجدل ح ت ا مجدل ح ت اصير م أ س ر م ج م و ع ة م ن ا ل ص ل ي ب ي ي ن و أ ر س ل ه م سنة خ م س م ي ة ت س ع ة و س ب ع ي ن ه ج ل ح اصير م ل ى ا ي ر مجل و أ م ر بذبحهم في منى ح ا ج ة غ ر ي ب ة اثنين من الصليبيين أ أ س ر و ا قال لهم الحجاج ما سمعوا ا ن ه في حجاج أ س ر و ه ن أ ن ا بعدها يخافوا من الحج ك م س أ ل ة إ ع ل ا م ي ة قدام جميع الحجاج ضبحوا اثنين في منى محل ما بيضبحوا البهايم نحروا في منى ا ط م أ ن الحجاج يادوب ان ا ل أ م ة فيها د و ل ة و أ ن عندهم سلطان و أ ن لهم حكام ي ح م و ن ه م ويدافعون عن حقوقهم ف إ ذ ا بصلاح الدين بعد ذلك يقود م ع ر ك ة ش ر س ة جدا ب د أ ت س ن ة خمسمئه وثمانين اول شيء فعله صلاح الدين أ ن ه احتل حلب في دمشق ثم جاء صلاح الدين إ ل ى ا ن ط ا ك ي ا واحتلها ثم جاء إ ل ى بيروت واحتلها ثم جاء ع س ق ل ا ن واحتلها ومر بعد ذلك إ ل ى ط ب ر ي ة وعند ب ح ي ر ة ط ب ر ي ة عسكر صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي سمع الصليبيون ب أ ن صلاح الدين يقصد بيت المقدس فاجتمع الصليبيون من طرابلس معهم قومس طرابلس و ب ق ي ا د ة ملك م م ل ك ة بيت المقدس قاي لوزانا ومعه ريدو شاتيو الذي أ س ر الحجاج وجاء هؤلاء جميعا في ثلاث وستين أ ل ف مقاتل وصلاح الدين معه اثنا عشر الف مقاتل جيش صلاح الدين ثلاث وستين الف جيش هؤلاء ومعهم صليب يسمى بصليب ا ل ص ل ب و د وصليب ا ل ص ل ب و د هو يسمى ب أ م الصلبان يزعمون زورا وبهتانا أ ن عيسى عليه السلام قد صلب عليه وجعلوه كله ذهب وحملوا الصليب وجاءوا فلما سمع بهم صلاح الدين في بادئ ا ل أ م ر أ ر ا د صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي ان يتراجع فاستشار جنده ثم استخار الله استخاره دونها التاريخ سجد لله جل جلاله وقال اللهم انقطعت أ س ب ا ب ا ل أ ر ض ي ة ل ن ص ر ة دينك وما بقي إ ل ا ا ل إ خ ل ا د إ ل ي ك والاعتماد عليك اللهم فانصرني احتل صلاح الدين مواقع المياه جميعها احتل أ م ا ك ن المياه وكان ذلك س ن ة خ م س م ي ة ت م ا ن ي ة ث ل ا ث ة وثمانين ه ج ر ي ة في يوم ا ل ج م ع ة الموافق تقريبا حداشر من شهر رجب نزل صلاح الدين عند ط ب ر ي ة ثم نزل غربي بحيره ط ب ر ي ة على سطح جبل و على ق ر ي ة تسمى حطين وعسكر صلاح الدين ينتظر جيوش ا ل ف ر ن ج ة كما يسميهم اهل التاريخ وجيوش الصليبيين الذين جاءوا يحملون صليب الصلبون ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة يوم السبت وكان الصيف شديدا والعشب كثيرا ف أ م ر صلاح الدين بافراق النار على العشب قال ابن كثير فقامت نار العشب تحت خيول الصليبيين و أ م ط ر و ه م بنار من السهام فوق رؤوسهم و ب د أ ت م ع ر ك ة تعتبر من أ ش ر ف معارك التاريخ على, على مر التاريخ عدا تاريخ ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ و ل قتل في ا ل م ع ر ك ة من الصليبيين ثلاثين أ ل ف نص الجيش و أ س ر ثلاثين أ ل ف قال أ ه ل السير من راى ا ل أ س ر ى ظن أ ن ه لا قتلى و من راى القتلى ك أ م ث ا ل التنال والجبال ظن أ ن ه لم يؤسر أ ح د إ ث ن ا ش ر أ ل ف أ س ر و ا ثلاثين أ ل ف و كتلوا ثلاثين أ ل ف و ث ل ا ث ة آ ل ا ف جرحى وفروا في الصحراء أ س ر إ ب ر ا ن س الكرك ا ل ل ي كان ب ياسر الحجاج لما أ ر س ل إ ل ي ه صلاح الدين أ ن سلمني الحجاج أ ر س ل إ ل ى صلاح الدين قائلا اذا جاءني محمد س أ س ل م ه م قال خ ل ي ن ي الرسول ي ج ي أ ن ا بديو لكن انت بديك وملك م م ل ك ة بيت ا ل م ق د س قاي لوزانا جميعهم أ س ر و ا حتى تخيل ألف كل الذين ماتوا منهم لا يتعدون سبع وثلاثين نفر 12, يهزم ثلاث وستين الف يقتل ثلاثين الف و ي أ س ر ثلاثين الف ويموت منهم سبع وثلاثين ا ث ن عشر الف والله دي م ع ر ك ة ما في ل ه ا مثيل خعجيبه ذاتها و أ س ر الصليب نفسه صليب الصلبات نفسه ونكس قال لك الرجل من ك ث ر ة ا ل أ س ر ة ما لاجئ يلم ا ل أ س ر ة ديك الخوفه ة د خ ل ت للناس دخلت ا ل خ و ف ة زول ما قادر يعمل اي حد بالله قال لك الواحد يطلع ا ل خ ي م ة خيمته يطلع السير بتاع ا ل خ ي م ة ويربطه قالوا من ك ث ر ة ا ل أ س ر ى باعوا أ س ي ر ا في دمشق بنعل خواجب مركوب باعوا خواجب مركوب قالوا دائر خواجب هك الدين مركوب من ك ث ر ة ا ل أ س ر ى ز ا ت ه لكن صلاح الدين محترم عامل ا ل أ س ر ى من الملوك م ع ا م ل ة ك ر ي م ة جاي لوزان اميرهم وقائد وملك م م ل ك ة ا ل بيت المقدس ب س م ا و ش على بيت المقدس طلب من صلاح الدين ماء بارد قال دار مو بارد اترك دار مو بارد جابك من اشنو اتقن في لندن ولا قن ب في باريس دار مو بارد ابيجيبك شنو هنا قال دار مو بارد ق ادار ل أ مو بارد قام جاي لوزانا أ د ى ري نو شاتيو إ ب ر ا ن س م سكركل ب أ س ر الحجاج أ د ا ه قال أ س ر م ت ك م ا ن غضب صلاح الدين غضبا شديدا قال له ما أ ز ل ت لك ثم قام صلاح الدين بنفسه ولي ن ش استل ت يو أ ي ل ا س سيفه وقال له أ ن ت الذي قلت لي ي أ ت ي ك محمد ليتسلم ا ل أ س ر ع من الحجاج أ ن ا ه ا هانذا ها أ ا نائبه وخليفته ثم ضرب صلاح الدين عنقه بين جميع ا ل ق ا د ة وما قتل من ا ل أ س ر ى إ ل ا رينو شاتيو يستحق إ ل ى الجحيم يحشد ت و ك ذ د ا ت ق ا ت ل ما يقول لك المدنيين و ا ل أ ب ر ي ا ء المدنيين والابرياء, المدني والأبرياء دين الا لما يكونوا كفار ولا كيف المسلمين ما ا ع ف و ا مدنيين ما ا ع ف و ا أ ب ر ي ا ء هم الذين زرعوا ا ل إ ر ه ا ب في بلاد المسلمين ثم ذهب صلاح الدين بعد هذا النصر المؤزر وحاصر م م ل ك ة بيت المقدس أ س ب و ع ا كاملا فسقطت في أ س ب و ع بل كانت ز و ج ة صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي الخاتون ع ص م ة الدين بنت معين الدين أ ت ا بيك أ و ن ر رحمها الله كانت ترفع يدها وهي تدعو لصلاح الدين وصلاح الدين في البر وفي القتال وهي لا تعرف ولكن قلبها ينقبض فتشعر أ ن زوجها في م ح ن ة و أ ن الجيش المسلم في م ح ن ة فترفع يدها قائله ة ا ل ل م ل اللهم تنصر ص ا ا ح د الدين ي ن ولكن أنصر ل ل ا لا تنصر صلاح الدين ولكن أ ن ص ر الدين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 ب ق ي ا د ة ريتشارد قلب ا ل أ س د ملك إ ن ج ل ت ر ا وقبله خرج ملك أ ل م ا ن ي ا في جيش كبير غرق ومات قال ابن ا ل أ ث ي ر لولا لطف الله تعالى ب إ غ ر ا ق ح م ل ة ملك ا ل أ ل م ا ن لقيل كان هنا بلاد مسلمين وخرج ريتشارد وجاء في س ن ة خ م س م ي ة س ب ع ة وثمانين ودخل مع صلاح الدين في م ج م و ع ة من المنازلات وكان أ ق و ى هذه المنازلات أ ن هذا الملك احتل م د ي ن ة عكا وسقطت م د ي ن ة عكا في يد الصليبيين ب ق ي ا د ة ا ل ت ش ا ر د ب ح ي ل ة وغدر منهم وقتل ا ل ت ش ا ر د ث ل ا ث ة آ ل ا ف مسلم داخل م د ي ن ة عكا ع ز ل من السلاح أ ب ر ي ا ء من المدنيين وبعد ذلك اتواجه مع صلاح الدين في م ع ر ك ة قرب عكا فانتصر ر ي د ش ا ر د قلب ا ل أ س د فتراجع صلاح الدين وخرب م د ي ن ة عسقلان ا ل ا س ت ر ا ت ي ج ي ة واحتمى ببيت المقدس وجمع جيشه ينتظر منازل ة ف ا ص ل ة مع ر ي د ش ا ر د قلب ا ل أ س د على اعتاب بيت المقدس تردد ر ي د ش ا ر د قلب ا ل أ س د كثيرا لما ر أ ى من ق و ة صلاح الدين وحزمه ف أ ر س ل إ ل ى صلاح الدين ر س ا ل ة قال له القدس مكان عبادتنا هذا ر ي ش ا ر د وسوف نقاتل عليها حتى آ خ ر رجل منا ينتظر رجل صلاح الدين فقال له صلاح الدين القدس لنا كما هي لكم بل هي عندنا أ ع ظ م ل أ ن ه ا مسرى نبينا ولانها محشر أ م ت ن ا ولا تتصور ولا يخطرن ببالك أ ن ا سوف نتنازل عن شبر منها بل ولا نستطيع أ ن نتلفظ بهذا بين المسلمين فضلا على أ ن نفعله نساء فلسطين تكحلن ب ا ل أ س ى وفي بيت لحم قاصرات وقصوا وليمون يافا يابس في عروقه وهل شجر في ق ب ض ة الظلم يثمر أ ل ا يا صلاح الدين هل لك ع و د ة ف إ ن جيوش الروم تنهى وتامر رفاقك في ا ل أ غ و ا ر شدوا سروجهم وجمدك في حطينا صلوا وكبروا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 اعظم ل أ ن ه ا مسرى نبينا ومحشر أ م ت ن ا ولا تتصورن ولا يخطرن ببالك انا سنتنازل عن شبر منها بل ولا نستطيع أ ن نتلفظ بهذا بين المسلمين اقترع ريتشارد و أ ر ا د أ ن يرجع إ ل ى أ و ر و ب ا ووقع هدنه مع صلاح الدين على أ ن تكون بعض مدن الساحل صور وان ب ع ض مدن ل ل ل ل ل س ا ح ص ي ي ب وأن تكون بيت ي المقدس م و ج عسقلان المدن ل ل م ل م ي ن وأن تكون ع س م ن ط ق ة م ن ز و ع ة السلاح أ ي أ ن لا تقوم فيها م ن ط ق ة ل أ ح د أ و أ ن تكون منطقة مشتركة منطقة ب ياتي ن ل ط ا ئ ف ن وأن يأتي النصارى في ا ل س ن ة م ر ة ليحجوا إ ل ى قبل المسيح على حد زعمهم و أ ن ل ا يمنعوا من م م ا ر س ة طقوسهم رجع ل ل ت ش ا ر د قلب ا ل أ س د إ ل ى انجلترا وبعد عام توفي القائد صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي س ن ة خ م س م ي ة ت س ع ة وثمانين بعد س ت ة أ ع و ا م من تحريره بيت المقدس وما سقط بيت المقدس بعد ذلك إ ل ا س ن ة ث م ا ن ي ة و أ ر ب ع ي ن و س ب ع ة وستين أ ي ا م الخزلان العرب ي و ا ل ق و م ي ة ا ل ع ر ب ي ة وصنم ا ل ق و م ي ة ا ل ع ر ب ي ة الباطل الذي تهاوى وانتهى مع عبد الناصر وحافظ ا ل أ س د وهؤلاء الذين لم يرتقوا في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن يكونوا ك أ م ث ا ل القائد ا ل أ ع ظ م الناصر الملك الناصر صلاح الدين يوسف ا بن شاذ بن أ ي و ب ا بن مروان ا بن يعقوب الدويني القردي ا ل أ ي و ب ي ولو أ ر ا د ت ا ل أ م ة أ ن تعيد بيت المقدس أ ق و ل كلمتين إ ن م ا عليها أ ن تحرر نفسها من أ ف ك ا ر الضلال في بلاد المسلمين إ ن م ا تقاتل ا ل أ م م ب أ ف ك ا ر ه ا و ل أ ج ل أ ف ك ا ر ه ا ثانيا لا بد من صلاح الدين قائدا وصلاح الدين مجتمعا لا بد أ ن ينصلح الدين في م ج ت م ع ا الناس و أ ن يعود الناس إ ل ى ربهم أ س أ ل الله تعالى أ ن ينصر إ خ و ا ن ن ا المرابطين في بيت المقدس اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين واحم ي بسلطانك وبقوتك وقهرك وقوتك وعظمتك ق و و ت ك هذا الدين يا رب العالمين اللهم أ ب ر م لهذه ا ل أ م ة أ م ر رشد يعز فيها أ ه ل طاعتك ويُذَلُّ ي ف ه اللهم أ ه معصيتِك ويُؤمرُ فيها ا ب م ع ر و و ف ي ن ى فيها ا عن ل ن ك رد ويُحَكَّمُ فيها اللهم الله تعالى شرعُ ر الجميع إ ل ي ك ردا جميلا اللهم كن ل إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم كن ل إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل مكان اللهم, قوي ك... قوي كلم... اللهم اجمع كلمتهم وقو ي رميتهم وشتت عدوهم وزلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م اليهود يا رب العالمين اللهم إ ن ه م لا يعجزونك اللهم إ ن اليهود أ ع ج ز و ا حكامنا وشعوبنا ولكنهم ع ج ز و و ن ا لا يعجزونك اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم يا من أ خ ذ شارون وجعله للناس ع ب ر ة و آ ي ة اللهم آ ل ن ا في أ ت ب ا ع ه وفي جيش إ س ر ا ئ ي ل ع ب ر ة و آ ي ة يا رب العالمين معنا في المسجد ج م ع ي ة أ ن ص ا ر ا ل خ ي ل ي ة ب ق ي ا د ة شباب فلسطيني من م د ي ن ة غ ز ة ج ا ء و ا ب أ ن ف س ه م ل ي ج م ع ا ل ت ب ر ع ا ت في هذا المسجد وتوجد الصناديق في مصلى النساء وعلى ا ل أ ب و ا ب على الناس الا يضنوا بالدرهم والدينار طالما هو ا ل و س ي ل ة ا ل ع ا ج ز ة في ن ص ر ة إ خ و ا ن ن ا طالما أ ن ه ا ل و س ي ل ة ا ل ح ق ي ر ة التي لا نملك إ ل ا إ ي ا ه ا في ن ص ر ة إ خ و ا ن ن ا عليكم الا تضنوا ب أ م و ا ل ك م في سبيل دعم هؤلاء بارك الله فيكم وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا